a oh. انه الخلق العظيم المستبى وهو مشكاة الفضيله والمعين لليتامى والنساء والضعفاء رفقه بل للخلق اجمعين للطيور قد يقرر اصغارها للحياهاتي ومن يصل على الامين حبه لا ينتهي فمحمد قد تجلى رحمه للعالمين من كان محمد يختار في كفه التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد في ابتداه لتالمالين والحنين في قلوب المسلمين وسعيم ان ترى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليتنا كنا في دا الدمع الذي ساح من عيني جل المرسالين غاب عن أنظاره أحبابه بل ووار الترب أهلا وبنين صابرا يهجى ويوذى بينما قلبه يكوى لحال الآخرين إذ يرى أصحابه ألما وهم في مكان بدت الجراح معذبين من كمث لمحمد يختار في كفه التوحيد والحق المبين في تحيه الوجود محمد ൃപാലിൽ വലഹനീ കൊലവിൽ മുസ്ലിമീനവസായി അന്തര കൊല വൈരിൽ മുസ്ലിമീം വസം سلم ليتنا كنا وقاء دمايه وهي تروي الارض صبرا ويقين ربي انك لم يكن نضب علي لا ابالك يا رجل المستضعفين جاءت الدنيا له طوعا فلم يفترش الا حصيرا للسنين فرقت دنيا فهدت قلوبنا يا فداء وملك نور رحيم من كمثله محمد يختار في عفنت توحيد الحق المبين في تحيه الوجود محمد في ابتداه لات الماد والحنين في قلوب المسلمين وسعيهم ان ترى قلوب غير المسلمين صل الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل الله على